رباه من السوء احفظني وعن الأهواء فبعدني رباه من السوء احفظني وعن الأهواء فبعدني يا دنيا بالغري غيري يا دنيا بالغري غيري ودعيني أسعى للخير يا دنيا بالغري دعيني أسعى الخير أعبد ربي ليل نهار ليل نهار. أعبد ربي ليلة نهار ليل نهار. ربي ليل نهار ليل نهار. أعبد ربي ليلة نهار ليل نهار. نهار،, نهار. أدعوه بيسر نواس. يا الدنيا اسعالي الخير يا دنيا بل قل غيري يا دنيا بل قل غيري ودعيني اسعالي ربي ليل نهار ليل نهار اعبد ربي ليل نهار ليل نهار اعبد ربي ليل نهار ليل نهار اعبد ربي ليل نهار کو نله و کو نزه و آیا دنیا لستی آل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 رباهو من السوء حفظ بل غري غائر ودعيني أسعى للخير يا دنيا بل غري غائر يا دنيا بل غري غائر ودعيني أسعى للخير أعبد ربي ليل نهار ليل نهار أعبد ربي ليل نهار ليل نهار